وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ يَا عِبَادِي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 ويهزأ بالعلماء ويهزأ بالدعاء وسبحان ربي من بيده القلوب يقول وفي ليلة من ليال رمضان أهزأ بالمصلين الذين يصلون الطرويح ويهزأ بالصائمين الذين يصومون النهار يقول أتوا له بفتاة فلم يسعد معها فطلب منهم أن يأتوه بفتاة كخرى فذهبوا ليحضروا له فتاة كخرى يقول بقول قلت بدل مضيع وقت أبحث عن فيلم إباحي عن مشاهد الزنا ليواصل الوقت معها حتى تأتي هذه الفتاة يقول وأنا أقلب أقلب على القنوات وأبحث عن القنوات الإباحية يقول وجدت صورتك رأى صورتي بهذا الزي يقول كنت تلبس زي هذا الزي الأبيض وجدت صورتك يقول فأنا توقفت مش عشان أسمعك لا بس المشهد شفته شدني وقلت إيه اللي جاب ده هنا غلط ده جاي غلط هنا المشهد ده هنا غلط هذه الفضيات لم تكن أبدا للعلماء ولم تكن لأهل الفض وإنما كانت للهو والفست والأغاني والفيديو كليب إلى غير ذلك فبيقول أنا ما استنتش اسمعك لا أنا مش عاوز أسمعك ومعرفكش أصلا أنا معرفش أنت ميت لكن أنا الوجه والمشهد شدني وقلت إيه اللي جاب ده هنا غلط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 فتتحسس بيدك مفتاح النور فإذا لامس أصبع من أصابعك مفتاح النور وضغطت عليه ضغطة رقيقة حول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق كذلك القلب المظلم بظلام المعصية إلا إن مسته أنوار الهداية وأنوار المغفرة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 وقمت أركع وأسجد لله وأبكي ويرتجف جسدي في البكاء وأنا ما صليت لله قط يقول ودخل علي وأنا ساجد بين هذه الله جل وعلا ينظرون إلى مكتبي وينظرون إلي الله دفلان مش ممكن أبدا دفلان اللي بيبكي هو ساجد ده كان من ساعة أو ساعتين في وضع آخر وهو الآن يصلي إيه اللي حصل يقول فانتظروا حتى سلمت وأنا أبكي وجلسوا إيه الموضوع قال ف. حكيت لهم كذا وكذا وكذا, وكذا. أتبوا البنت اللي برعن خلاص أخرجوها أردوها يقول والله يا شيخ محمد عاهدت ربي من هذه الليلة ألا أزني قط وألا أشرب الخمر قط ولأول مرة أصومه في صبيحة هذا اليوم وبعدها بثلاثة أيام كنت أنا وزوجي الذي شعرت بها وبحلاوة الحلال معها كنت أنا وهي في بيت الله الحرام نؤدي العمرة لله جل وعلا